مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا امن غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب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 وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَاءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَبْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا انتما ومن اتبعكما الغالبون